إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَمْ مَوْلَى شَيْئَ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ